وفي الأرض قطع من متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل ونخيل صنوان وغير صنوان. يسقى بماء واحد، يسقى بماء واحد، ونفضل بعضها على بعض في الأكل. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون.